أذكار الصباح. أذكار الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أذكار الصباح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت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 فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ مَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بِهَا حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دخل ال